إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا, يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن خفت الله عنكم وعلم أن مكيت ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبون